ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضلتم عبادها قلائ أمهم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من آله ولكن ما دعتهم ولكن ما دعتهم وأبائهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما برا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 وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَئِنْ لَمَّا يُنْزَلْ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْ نَرَى رَبَّنَا لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوًّا كبيرا يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ ك تلا بشر يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء أما ثراء أصحاب الجنة يومئذ خير مستقر وأحسن مقيلا